ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ولو ان لكل نفس ظلمت في الارض لافتدت به واسر الندامه لما راى وَقضَ بَنَهُ بالالقِسطِ وَهُمْ لا يفلَون